إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل ب ر ا ر لفي علين وما أ د ر ا ك ما عليون كتاب مرقوب كتاب مرقوم يشهده المقربون إ ن ل ب ر ا ر لفي نعيم على ل ر ا ئ ك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك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 و و س و ع ه ا ل ن ا إ ل ى س ي للعلوم ه ا ا ل ا ق ا ل و ا م ي ه ا